أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فادعى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهبا إنهم جند رَقُونَ كَانَ تَرَكُوهُ مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونٍ وَجُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمٌ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من ظريم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولاً أم مولاً شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم ضعام الأثيم كالمهل يغني في البطون كولي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تم ترون إن المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم لحور العيد يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فبقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم ارتقبون Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani Hamim. Tezilü Kitabı min Hakim. İnna fi al lil-Mu'minin.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 نزَّلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَحَيَّى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالحق فبأي حديث بعد اللَّهِ وآياته يؤمنون ويل لكل يفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزْرًا أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيمٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنُهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون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 بما كانوا يكسبون من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 هذا بصائر للناس وودا ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سَأَمَّا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُنْجَزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَذَ إِلَهَهُ وَهَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غْشَاوَةٍ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَبَكَّرُونَ وقالوا ما هي الا حيات دنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا عنده وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون واذا اتت عليهم اياتنا بينات ما كان عجته إلا ان قال اتوب الى ابائنا ان كنتم صادقين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 الساعة يومئذ يخسر المبطنون وترى كل أمة جافية كل أمة تنعى إلى كتابها اليوم تجزعون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيلخنهم رب في رحمته ذلك هو الفوز المبين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُجِلُّ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ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 ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم نقاء يومكم هابا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين باركم من اكُمْ مُتَّخِذِينَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ